ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شياعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبذي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَدْخُلُونَ إِلَيْكُمْ وَهُمْ لَوَنَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ وَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَدَا رَأْسُ الشَّدِّ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا فَجدَدَ فيِيهَا رَجُ لَْن يَقتَةِلَ لِهذَ مِ شعَتِهِ وَهذاَا مِن, وهذا من عَدُو فَْتَغَثَهُ الذي مِ شعَتِهِعَ الذي مِنْ عَدُوهِ فَوكَزَهُ موسَ فَقَضَ عَيْ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 فَلَمَّا أن أراد أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَوْمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تكون جبارا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 فَسَقَالَ مَا سَُّ تَ وَلَّ إِلَ الظِلِّ فَقَالَ رَبّ إِ لِمَاأَ زَلْتَ إلََّ بِنْ خَرٍِ فَطير فَجَأَتُ إحْدَهُ مَا تَمْشيِيعَ الِْحَ إِ قَالَت إ أَبيِيدَعُكَ لِيَجَزَكَ أَجرَْ مَا سَقَتَ لناَا فَلََّا جَأَهُ وَقََّّ عَلَِّْل قَصَ صَ قَالَ ل تَخَفْنَ جوَْتَ مِنَْ الْقَوْم الظالِمِين قَالَنت إِحْدَهُ ماَا يَأَبَتِ استَأجرِهُ إ خَيْرَ مَنْ استَأجرْتً قوَوّ الأمين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 وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَضْمُّ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ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 بآياتنا انتم ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلِمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْعُدْوَ مِنْ عِبَادِي وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَخْبُوحِينَ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 ولولا ان تصبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولون ربنا فيقولون ربنا لو ان ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين وَلَمَّاجَ أَهُم الحَفْرُ مِنْ عِذِنَا قالوا لَ ل أُوتِيَ مِسْلَمَا أُوتَ مُوسَ أَلَمْ يَكْفُروا بِمَا أُوتَ مُوسَ مِنْ قَْ قالَاوا صِحرَانِ تَظَهَرَ وَقالوا إِ بِكُلّ كَافِرُون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 أُلَائِكَ يُؤتَونَ أَجِرَهُمَّا الرتَينِ بِمَا صَبَرُ وَيَدْرَغُونَ بالِالحَسَنَةِ السَّئَة وَيَدرَأونَ بالِالحَسَنَةِ السَّئَةَ وَمَِّا رَزَقُنَ م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 وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَقَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْنَا ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقًا مِن لَّدُنَّا رِزْقًا مِّن لدنا ولكن لا وَلَكِنَّ فكم اهلتنا من قريه اضطرت معيشتها فتلك ما ساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا و كنا نحن الوارثين وَمَا كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وَمَا أُوتِتٌ مِ شَيئٍ فَمَتَاءُ الحَيَةِ الدُّنْياَا وَزينَتُهاَا وَمَا دَ اللهَِّ خَيرُ وَأَبَ قَاء فَل فَأَمَّا مَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيكَ مِمَّا عَنَّا كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ, متعناه مَتَاعًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كنتم قال الذين حط عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك تبرأنا اليك كما كانوا ايانا يعبدون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 مَنْ إلَ غَيرٌ اللههتكُ بِغْي إِ أَفَل تَسْمَون قُلْ الأرَأيتُم إ جَ اللهَّ عَلَْكُم النَّه رَسَرمَدًا إلى يَومِ الضامَةِ مَنْ إلَ غَيرُ ال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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتُنْؤُ بِالْعُصْتَةِ أُولِي الْقُوَّةِ اذ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَح إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبَتَغْفِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ أَوْ لاَ تَنْسَنَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلاَ تَنْسَنَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ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 يَقُولُونَ وَإِن كَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 كل شيء هالف إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون